وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 وهو العزيز الحكيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسأل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 يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك الجنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة